فهذه الابيات تشتمل على ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث هي المنسوبون إلى خلاف الظاهر وإلى خلاف المتبادل إلى الذهن والمبهمات ومعرفة الثقات والضعفاء فأما الأول هو المنسوبون إلى خلاف الظاهر أو خلاف المتبادل إلى الذهن فإن الأصل في النسبة أنها تكون إلى ما هو متبادر كان يقال عن صحابي من الصحابة أنه بدري أو البدري فإن المتبادر الى الذهن أنه من اهل بدر من أهل بدر من, من أهل بدر ممن شهد, شهد معركه بدر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي منقبة عظيمة إذا كان الشخص ممن شهدها ينصون على أنه بدري وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق اهل بدر مقالة عظيمة تدل على عظم شأنهم وعلو درجتهم فإذا كان الشخص ممن شهد بدرا نص على أنه بدري ولهذا يقول البدري أو كان شهد بدرا كما يقال في الحديبية لأنه ورد فيها أيضا ما يدل على فضل أهلها فيقال إنه ممن شهد الحديبية أو من من بايع تحت الشجرة أو من اهل بيعه الرضوان فيكون في النسبة لأنه هو الظاهر المتبادر لكن قد تكون النسبة إلى بدر وليس لكونه شهد بدرا فيكون ذلك على خلاف الظاهر المتبادر وذلك مثل عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هو بدري يقال له البدري لكن جمهور العلماء على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزل بدرا فنسب إليها نسبة سكنة وليست نسبة شهود الغزوة التي هي منقبة لمن حصلت له وبعض العلماء قال إنه شهدها وعلى هذا تكون النسبة على الأصل وليس من قبيل ما هو على خلاف الظاهر المتبادر بل هو على الظاهر المتبادر وأنه بدري عن شهدها وممن قال ذلك البخاري رحمه الله فبعض أهل العلم وهم قليلون قالوا ان نسبته إلى بدر أي أنه من أهل بدر من أهل بيعة الرضوان من أهل من شهد المعركة و الأكثرون على أنه نزل بدرا فنسب إليها لنزوله فيها وليس لشهوده المعركة إذا نسبته إلى بدر لكونه سكنها على خلاف المتبادر الى الذهن على خلاف المتبادر الذهم وهي نسبة سكن وليست نسبة شهود للمعركة التي هي منقبة لمن حصلت له إذن هو داخل على النسبة تحت النسبة إلى خلاف الظاهر المتبادر إلى الأذهان ومن ذلك أيضا الخوزي إبراهيم بن يزيد الخوزي يعني لم يكن خوزيا ولكنه جاور ولكنه جاورهم بمكه فنسب إليهم فقيل له الخوزي نسبة مجاورة وكذلك التيمي سليمان ابن طرخان التيمي نسب الى التيميين ليس لكونه منهم ولا لكونه لا اصلا ولا نسبا ولكنه نزل بهم فنسب اليهم نزل بهم فنسب اليهم للمجاورة لكونه جاورهم وصار معهم فنسب اليهم فهي نسبه الى خلاف الظاهر المتبادر نسبة الى خلاف الظاهر المتبادر ومن المعلوم أن النسبة إلى القبائل هي إما نسبة أصل أو نسبة ولاء هذا هو الأصل في هذه النسب ولكن سليمان بن طرخان التيمي ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء ليس من التيميين نسبا وأصلا وليس منهم ولاء وإنما قيل له تيمي لأنه جاورهم وسكن معهم ونزل فيهم فنسب إليهم فهي نسبة إلى خلاف المتبادر إلى الأذهان ومن ذلك مثل الحذاء الحذاء خالد بن مهران الحذاء نسب هذه النسبة وهي الحذاء المتبادر فيها أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية هذا هو المتبادر إلى الأذهان أن يكون يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية يقال حذاء، لكن خالد الحذاء هذا ليس منها ليس من من يصنع ولا يبيع، ولكنه كان يجلس عند الحذائين، يأتي عند الحذائين ويجلس عندهم، فنسب إليهم لأنه كان يجلس عند الحذائين، فنسبته الحذاء نسبة الى خلاف الظاهر المتباين. على نسبة خلاف الظاهر المتبادل، لأن الظاهر متبادل أن يكون يبيع الأحذاء ويصنعها وأما كونه يجلس عند الحذائين ويقال لحذة هذا ليس متبادلا للأذهان بل هي نسبة إلى خلاف الظاهر ولهذا قال للجلاسي يعني كونه يجلس عند الحذائين وقيل لأنه كان يجلس عند الحذائين ثم يقول احذوا على كذا يعني يرسم له شيء ويقول احذو على كذا يعني اعمل الحذاء وفقا لكذا فقيل له الحذاء لقوله احذو على كذا لقوله احذو على كذا وعلى كل سواء كان من اجل المجالسة او من اجل قوله احذو على كذا هي نسبة الى خلاف المتبادر الى الالهان ونسبة الى خلاف الظاهر ومن ذلك يزيد بن صحيب الفقير المتبادل إلى الاذهان أن الفقير نسبة إلى الفقر نسبة إلى الفقر ولكن الواقع أنه كان يشكو فقار ظهره يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير لأنه يتألم من فقار ظهره فهذه النسبه إلى غير المتبادر الاذهان ليست مما يتبادر الاذهان وإنما الذي يتبادر الاذهان أنه فقير أنه فقير من الفقر هذا الذي يتبادر الاذهان بقول الفقير وإنما هو يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير ثم مقسى مولى ابن عباس وبني عباس هو مولى لعبد الله ابن حارثة بن نوفد هذا هو مولاه ولكنه قيل مولى ابن عباس لملازمته ابن عباس كان ملازما إياه فقيل له مولى ابن عباس للملازمة فهي نسبة إلى خلاف المتبادل للأذهان نسبة إلى خلاف المتبادل للأذهان وهذا النوع الذي هو معرفة المنسوب إلى خلاف الظاهر حتى يعرف سبب النسبة وحتى لا يظن أن النسبة هي نسبة الأصل وهي خلاف الواقع وغير مطابقة للواقع فإذا عرف سبب النسبة أو موجب النسبة عرف أنه من قبيل من هو منسوب إلى خلاف الظاهر وليس ممن هو على وفق ما يظهر بحيث يقال لعقبة بن عمرو الانصاري أنه شهد بدرا على حسب ما يظهر من الله فكونه عرف بأنه كان سكنها ولم يشهدها معناها أنه ليس من اهل هذه المنقبة وهذا على قول جمهور القائلين بأنه نسب إلى بدر نسب قيله البدري لأنه سكن بدرا وليس لكونه مما شهد المعركة هذا هو النوع الاول من انواع علوم الحديث الثلاثه التي اشتملت عليها هذه الابيات النوع الثاني المبهمات والمبهم هو الذي يؤتى بلفظ ليس فيه تسميته وانما فيه ابهام كان يقال عن شخص رجل او امراه او أم أو عم أو أخ أو أخت أو خالة أو خال أو ما إلى ذلك فهذا مبهم يعني غير معين يحتاج إلى معرفته يحتاج إلى معرفته يقال الرجل من هو ذلك الرجل المبهم من هي تلك المرة المبهمة وهذا يأتي في والمتن المبهمات تاتي في الإسناد والمتن المبهمات في جاء رجل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقال كذا هذا مبهم في الاسناد عن فلان عن رجل عن فلان هذا في مبهم في الاسناد هذا مبهم في الاسناد فالإبهام يكون في الاسناد ويكون في المتن عن فلان عن أخيه عن فلان عن أمه عن فلان عن خاله عن خالته منها ما اسم خاله وخالته ما اسم أمه ما اسم, أمه ما اسم عمه إذا قيل عن عمه عن أخيه عن أخته عن, عن أمه إلى اخره هذا يقال له مبهم وقد ال ألف في المبهمات ألف في مبهمات الأسماء في الأسانيذ والمتون والبخاري وال المبهمات في صحيح البخاري ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح من كان معروفا سماه وقال هو بن فلان ومن لم يكن معروفا قال انني لم اقف على تسميته لم اقف على تسميته فقد استوعب في مقدمة الفتح المبهمون المبهمين في صحيح البخاري ذكرهم واستوعبهم وسمى من وقف على اسمه واخبر بانه لم يقف على تسمية لمن لم يقف على تسمية الله وألف في ذلك ايضا مؤلفات خاصة ومن احسنها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والاسناد المستفاد من مبهمات المتن والاسناد للعراقي وهو كتاب مطبوع المب... المستفاد من مبهمات المتن والاسناد هذا أو الرجوع إلى مثل هذا الكتاب أو مثل هذه الكتب فيه تعيين, المه... المب... تعيين المبهم تعيين المبهم وينبغي بالمناسبة أن نعرف الفرق بين المهمل والمبهم فالمبهم هو الذي لا يذكر اسمه كرجل وامرأة والمهمل هو الذي يذكر اسمه ولكنه لا ينسك فيكون محتمل فلان وفلان مثل سفيان يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة حماد يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة وهكذا فهذا يقال له مهمل يعني مهمل النسبة أهمل فلم ينسب مع وجود اسمه ومع ذكر اسمه أما المبهم فقد أبهم اسمه فقيل فيه رجل وامرأة أو أخ أو أخت أو عم أو عمه أو خال أو خالة أو أم أو ما إلى ذلك ليس فيه شيء يشعر بالاسم فيحتاج إلى معرفة الاسم هذا هو المبهم فيرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفه في, مبهمات في المبهمات ثم إن الذين أبهموا في الاسناد في الكتب السته ذكرهم الحافظ في آخر كتابه التقريب في آخر التقريب مرتبين على حسب الذين رووا عنهم يعني الذين رووا عنهم فعندما يجد الإنسان في كتاب من الكتب الستة عن فلان عن رجل فإنه ينظر إلى فلان الذي سمي ثم يبحث عنه في آخر كتاب التقريب فيجد مثل تسميته وأنه فلان وأنه فلان هو فلان ابن فلان وما إلى ذلك، فهذا فيه تعيين المبهم في الأسانيد في الكتب الستة في أسانيد الكتب الستة يعني موجود ذلك في اخر كتاب التقرير للحافظ ابن حجر يعني تعيين المبهم او تسمية المبهم في اسانيد الكتب الستة هذا ثم من فائدة معرفة المبهم أنه إذا كان صحابيا قد يكون مشتمل على فضيلة لذلك الصحابي فمعرفته فيه اضافة الفضيلة إليه بخلاف ما إذا لم يسمى فإنه لا يعرف صاحب هذه الفضيلة وصاحب هذه المنقبة صاحب هذه الفضيلة وصاحب هذه المنقبة لا يعرف صاحبها ما دام مبهما فإذا عرف ذلك الرجل المبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف صاحب المنقبة وصاحب الفضيلة ووظيفة الفضيلة إليه ووظيفة المنقبة إليه فهذا من من فوائده ومنها أيضا يعني كون الشخص المبهم يعرف يعني يزول فيه إشكال واحتمال رد الحديث لأنه لم يسمى رجل من رجاله فإذا جاء موضحا ومبينا وأنه فلان بن فلان وتبين أنه ثقة فإنه يعول على ذلك الاسناد حيث يكون ما سواه سليما وإذا كان ضعيفا يعني ذلك الرجل المبهم تبين بان عرف ولكن عرف أنه ضعيف فإنه لا يعول على ذلك الاسناد ما دام أنه لم يأتي إلا من هذه الطريق هذه من فوائد معرفة المبهم. أما النوع الثالث وهو معرفة الثقات والضعفاء، فهذا من أجل انواع علوم الحديث، لأن به يعرف الصحيح والضعيف، وبه يعرف المقبول والمردود، وبه يعرف الثابت وغير الثابت. كل ذلك ممريا على معرفة الثقات، لأن الحديث الصحيح هو الذي يروى بنقل عادل تماماً بالضبط يعني ثقة. والحسن هو الثقة الذي خف ضبطه خف ضرطه العدل الذي خف ضبطه فيكون حديث هذا وحديث هذا مقبول ومعتمد ومعول عليه فمعرفة الثقات ومعرفة الضعفاء فائدتها التوصل إلى ثبوت الحديث وعدم ثبوته ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ثبوته كون الحجة وليس بحجة كون الحديث حجة وليس بحجة هذا ينبني على معرفة الثقات والضعفاء ينبني على معرفة الثقات والضعفاء إذن هو نوع من أنواع علوم الحديث المهمة التي يحتاج إليها ولا يستغني, ولا يستغنى طالب العلم عنها نقرأ الأبيات ونمر على معانيها المنسوبون إلى خلاف الظاهر، ونسب البدرية والفوزية لكونه جاور التيمية، كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم المولا بني عباسي. يعني هذه أمثلة للمنسوبون إلى خلاف الظاهر. البدر نسبة المتبدلا نسبة الى شهود بدر، والأكثرون على أنه لم يشهد بدرًا. وإنما نسب إلى بدر لكونه سكنها فهي نسبة خلاف الله والخوزي ليست نسبة إلى, إلى نسبة أصل ونسبة وإنما هي نسبة مجاورة مجاورة في شعب في مكة والتيمي ليست منسبة إلى التيميين لكونه منهم لا اصلا ولا ولاء وانما وإنما فيهم وجاورهم فنسب إليهم والحذاء ليس نسبة إلى بيع الأحذية وصنعها, وصنعها ولكن لكونه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم ومقسم مولى ابن عباس لم يكن مولا له وإنما هو مولى عبد الله بن حارثة بن نوفل وقيل له مولى ابن عباس لملازمته إياه فهي نسبة إلى خلاف الظاهر المبهمات وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما كرجل وامرأة وابن وعم خال أخ زوج وأشباه وأم هذه يعني هذا النوع من أنواع اليوم الحديث الذي هو المبهمات الذي ألف فيه العلماء ومن مؤلفات فيه المستفاد من مبهمات المثل والإسناد وقد حققه الشيخ حماد الأنصاري له كتاب العراقي المستفاد مبهمات المثن والاسناد هذا, هذا من ما ألف فيه وقيل إنه من أحسن ما ألف فيه أي في المبهمات وفائدتها أن يحيط الإنسان بها علما إن كان صاحب فضيلة نسبت اليه الفضيلة إن كان صاحب فضيلة إن كان المثن مجتملا على فضيلة لذلك الرجل المبهم اجتمل على نسبة له الفضيلة وإن كان الرجل الذي أبهم عرف أنه ثقة عول عليه وإن عرف أنه ضعيف لم يعول عليه وهكذا فاذا معرفة المبهمات يترتب عليها فوائد لا يستغنى عنها ك كإش كرجل وامرأة كرجل وامرأة كرجل وامرأة هذا مبهم، وابن وابن وعم وابن ابن أم مكتوم ابن فلان يعني هذا مبهم أيوة وعم وعم فعم فلان عن عمه عن فلان عن عمه من هو عمه من هو عمه يحتاج إلى معرفة عمه قد يكون له أعمام متعددون فمن هو العم الذي روى عنه من خرج عنه من أعمامه يحتاج إلى تسمية عمه ايه خال عن فلان عن خاله أخ عن فلان عن أخي أو حدث فلان عن أخيه من هو أخوه الذي حدث عنه زوج زوج عن, عن زوجها من هو زوجها احتاج الى معرفته وأشباه وأم وام أم فلان من هي أم فلان ما اسمها وأشباه مثل خالة وعمه وجده وجد وما إلى ذلك هذه كلها أشباه لهذه الأسماء اشباه لهذه الأسماء أيوة معرفة الثقات والضعف معرفة استقاة والمضعف أجل أنواع الحديث فأعرفي به الصحيح والسقيم وارجعي لكتب توضع فيها واتبعي ذكر اولا ان قيمة منزلة هذا النوع من الوعي ولم الحديث وهو أنه من جلها. ثم ذكر في البيت الثاني الفائدة من معرفة الثقة والضعفة ليعرف الصحيح والثقيم يعني به يعرف الصحيح والثقيم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم به يعرف المقبول والمردود. إذا عرف الثقة والضعيف ما جاء عن طريق الثقة فإنه مقبول وصحيح أو حسن وما جاء عن طريق السقيم والضعيف فإنه يكون مردودا ولا يقبل هذا إذا كان الضعف لا ينجبر وأما إذا كان الضعف اليسير الذي يعترض ويقبل الاعتراض فهذا هو الذي يقال له الحديث الحسن لغيره هو الذي يقال له الحديث الحسن لغيره إذن معرفة الثقات والضعفة من أهم من علوم الحديث وفائدتها أن به يعرف الصحيح والضعيف يعرف به الصحيح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والسقيم الذي لا يعول عليه ولا يحتج به به يعرف الثابت وغير الثابت ثم أرشد إلى أن معرفة الثقات والضعفاء يرجع فيها إلى الكتب المؤلفه في بيان أحوال الرجال في بيان أحوال الرجال فهي المرجع الذي يصار إليه من أجل معرفة كون الرجل الذي جاء بإسناده من الأسنين لأنه ضعيف أو ثقة به أراف الصحيح به الصحيحة والسقيمة وارجعي لكتب توضع فيها واتبعي نعم. ارجع في معرفة الصحيح والضعيف إلى الكتب التي توضع في الصحيح و... في الثقات ال... والضعفة. والضعفة. والضعفة ارجع إلى الكتب التي توضع في الثقات والضعفة واتبعهم وسر على منهاجهم ومن والهم وتابعهم فيما يقولون لأنهم هم أهل العلم وأهل الخبرة فأنت تستفيد من كلامهم وتبني على كلامهم فتكون متبعا لهم تعرف ما عندهم وتتبع منهجهم وطريقتهم فعلى ضوء ما ذكروا تعرف أن صاحب الترجمه أنه يحتج به أو لا يحتج به تعرف أنه يحتاج به أو لا يحتاج به؟ فالمرجع في ذلك إلى الكتب المألفة. وتلك الكتب المألفة منها ما يكون في الثقات فقط، ومنها ما يكون في الضعفاء فقط، ومنها ما يكون في الثقات والضعفاء، ومنها ما يكون في الثقات والضعفاء. يعني يجمع ثقات وضعفاء. فمثل كتاب الثقات لابن حبان لثقات. لمن حبان يعني خاص بالاستقاءات يعني لكن كما هو معلوم هو من المتساهلين واحيانا يذكر في الاستقاءات من ذكره في الضعفاء يذكر في الاستقاءات من ذكره في الضعفاء وكذلك الاستقاءات للعجلي ويعني كتب مؤلفة في الاستقاءات وكتب مؤلفة في الضعفاء خاصة يعني لعدة من العلماء يعني لا لا منهم, منهم الذهبي ومنهم غير الذهبي ألفوا في الضعفاء خاصة ومنهم الذين جمعوا بين والضعفاء مثل كتاب الميزان فإنه ذكر ضعفاء وذكر الضعفاء تكلم فيهم أو ردهم ليدافع عنهم ويبين أن القدح الذي قيل فيهم أو الجرح الذي فيهم أنه لا يؤثر ولا يعتبر ولا قيمة له هو مشتمل على ثقات وعلى ضعفاء مشتمل على ثقات وضعفاء الحاصل أنه يرجع إلى الكتب المؤلفة في الثقات والضعفاء سواء كان الكتاب يشمل ثقات وضعفاء أو خاص في الثقات أو خاص في الضعفاء والإنسان إذا رجع إلى كلام العلماء فإنه يتبعهم فيما يقولون لأنه لأن كلامهم والعمدة وهو السلاح الذي يكون بيد الإنسان وهو الحجة التي يعول عليها الإنسان ويبني عليها الإنسان وجوز الجرح لصون الملة واحذر من الجرح لأجل علة ثم بين أن الجرح كجرح الرواة والكلام في الرواة بما هو فيهم من القدح والعيب أن هذا مما أن هذا سائغ لمصلحة وهي صون الملة ومعرفة ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يثبت فالكلام لغير اغراض مشروعة في الرجال لا يصلح إلا إذا كان من ورائه مصلحة ومن أعظم المصالح المترتبه على ذلك معرفة الرواة وأحوال الرواة ومن كان مجروحا منهم يعرف بجرحه حتى لا يعول عليه إذا كان جرحه مؤثرا لا يعول على من وصف به ومن قدح فيه به فالكلام في عيب الناس وغيبة الناس اغتياب الناس لا يجوز وقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة قلنا الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت لكن استثني من ذلك أمور يجوز فيها يجوز فيها الكلام على الإنسان بما هو فيه بما هو فيه وفي مقدمة ذلك جرح الرواة حتى يعرف من يقبل ومن لا يقبل، من يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه، من يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه، ولهذا قال جوز الجرح لصون الملة، يعني صونها من أن من أن يأتي أو يأتي أحاديث تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ضعفاء، فالضعيف لا يعول عليه، والحديث الضعيف لا يعول عليه لأنه جاء من طريق شخص لا يحتاج به، كيف يعرف ذلك؟ كيف ذلك عن طريق معرفة الجرح؟ عن طريق معرفة الجرح، إذا جوز الجرح لصون الملة، واحذر من, من الجرح لأجل علة، واحذر من الجرح لأجل علة. يعني علة لا يعول عليها ولا تؤثر وإنما يكون الجرح من بشيء مؤثر وبشيء آه آه هو في الإنسان وأما الجرح من غير أساس ومن غير بينة ومن غير أن يكون ذلك الجرح واضحا جليا أو يكون مقبولا بعد ايضاحه وبيانه فإنه يحذر من الجرح الذي هو من هذا القبيل أيها وردد كلام بعض أهل العصر في بعضهم عن ابن عبد البري وردد كلام بعض أهل العصر في بعضه إذا كان الكلام في المتعاصرين وفي القرناء وفي أهل العصر. الذين يكون في نبوسهم شيء على بعض فمن أجل ما في نفسه من الهوى قد يعني يزيد في الكلام فإذا كان هناك عداوة وشحنة وعرف أن هناك خصام وأن هناك عداء بين شخصين ثم عرف الجرح في أحد الشخصين من الآخر الذي بينه وبينه عداء هذا يحذر لأن هذا يكون فيه هوى ويكون قد يكون الدافع عليه الهواء فالمتعاصرين إذا عرف بينهم عداوة أما إذا كان ما عرف بينهم عداوة فإن هذا هو الأصل بل اهل العصر هم أخبر الناس أهل عصر الإنسان أخبر الناس به لا يعرف الناس مثل أهل عصرهم الذين خالطوهم ومزجوهم وعرفوا أحوال لكن اذا عرف ان هناك عداوة هذه هي التي لا يلتفت إلى جرح الجارح بها إذا كان الجرح فيه إذا كان هو ثقة معروف بالثقة وتكلم فيه شخص بينه وبين عداوة من أهل عصره ومن قرنائه الذين عرف بينه بينهم شيء مما في النفوس فإنه لا يعول على مثل ذلك وهذا جاء عن ابن عبد البر وذلك في كتابه جامع بيان العلم وفضله فإنه عقد بابا واسعا في هذا الموضوع ورضنا رد ابن عبد البر المتوفى 63 بعد 400 63 بعد 400 من الهجرة وهو حافظ المغربي في زمانه وهو حافظ المغربي في زمانه رحمه الله عليه أبو عمر كنيته أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري المغربي منسوب إلى يقال له حافظ المغربي في زمانه يقال له حافظ المغرب في زمانه كما يقال للخطيب البغدادي حافظ المشرك في زمانه وقد مات في سنة واحدة وقد مات حافظ المغرب في زمانه وحافظ المشرك في زمانه الخطيب البغدادي وابن ابن في سنة واحدة وهي سنة 63 واربعمائة وربما رد كلام الجارح إذا لم يكن ذاك بأمر واضح وربما رد كلام الجارح إذا لم يكن ذاك بأمر واضح يعني إذا كان الجرح مبهما غير مفسر والشخص معروف بالثقة فإنه لا يصار إلى الجرح المبهم وقد عرف بالثقة لا, لا يصار إلى الجرح المبهم وإنما لابد من أن يكون الجرح يقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا وكان الجرح أيضا واضحا وقد يكون الجرح مفسرا ولكن بأمر لا يقدح مثل ما يقال كان يدخل على السلطان وكان يأتي إلى السلطان يعني يأتي في بعض الكتب يعني في بعض التراجم مثل يعني ما قالوا في بعض الائمه الأجلة يعني كلام لا يؤثر كونه يدخل على السلطان ويذهب إلى السلطان فإن ذلك لا يضره بعض العلماء يقدح في بكونه يذهب إلى السلطان أو يدخل على السلطان هذا لا يؤثر هذا ليس عيبا عند اهل العلم ليس عيبا عند أهل العلم ومثل هذا العيب لا يقبلونه ولهذا يكون يحتاج لأن يفسر لأنه لو كان مبهما قد يكون بأمر لا يقدح ولهذا يحتاج لأن يفسر فإذا فسر قد يقدح وقد لا يقدح فإن كان لا يقدح لا يلتمته إليك وإن كان يقدح هو الذي يعول عليه وإن كان يقدح فهو الذي يعول حميد بن أبي حميد الطويل لكر في ترجمته لي أنه يعني تقلم فيه أن كان يأتي السلطان أو كان يدخل على سلطان، يعني هذا هذا هذا مثل هذا القذف ومثل هذا ليس عيبا عند أهل العلم ولا ولا يضر، ومثل أيضا النسبة إلى التشيع، لأن نسبة إلى التشيع تختلف، قد تكون النسبة إلى التشيع بمعنى أن شخصا يفضل عليا على عثمان على مع اعترافه بأنه أولى منه بالخلافة اللي هو عثمان, عثمان أولى مع اعتراف ذلك المفضل عليه على عثمان أن عثمان أولا بالخلافة بعض أهل السنة وبعض المحدثين الكبار مثل عبد الرحمن بن نبي حاتم الرازي الإمام ابن الإمام ومثل أعمش سليمان بن مهران الكاهلي ومثل بن الطبري ومثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني نسبوا إلى التشيع بسبب هذا وبثل هذا لا يؤثر يعني مثل هذا الجرح المراد بالتشيع كونه يفضل عليا على عثمان هذا لا يقدع وليس مما يبدع به ويضلل به بل يعول على ما يقوله ذلك الرجل وكونه يفضل عليا على عثمان وهي على خلاف على خلاف المشهور مذهبها السنة لا يؤثر عليه شيئا لا, لا يضره شيئا فهذا جرح غير مؤثر لأن صاحبه لا يبدع ولا يضلل وأئمها جلة قالوا بهذا القول فمثل هذا الجرح لا يؤثر وربما يش وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح نعم ورد وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح يعني إما بكون غير مفسر مبهم يعني غير مفسر وشفتقه فلا يقدم الجرح على التعديل إذا كان غير مفسر وإذا فسر وتبين أن ذلك الجرح لا يؤثر فإنه لا يؤثر ولا يقدم الجرح على التعديل ما دام أن هذا الجرح لا قيمة له وأنه لا يعول عليه الزهبي مجتمع اثنان على توثيق مجروف وجرح من على ثم ذكر عن الزهبي أن افتقاد الذين عرف أهله عُعرف بالثقة والعدالة ووأشتهر بذلك ما اتفق اثنان على جرحين ما اتفق اثنان على جرحين يعني الشخص الثقة الذي عرف بالثقة والعدالة يعني ما اجتمع اثنان على الجرح ما اتفق اجتمع اثنان على الجرح وعَكَلَك عَكْلُ ما اتفق اثنان على توثيق ضعيف معروف بالضعف ما اجتمع اثنان على توثيق ضعيف وكذلك عكسه وكذلك عكسه ما اجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على وجرح من على يعني جرح شخص علي المنزلة عالي المنزلة موثق وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زكين ثم ذكر كيف يعرف الثقة بالتنصيص على أنه ثقة من روى عنه. قال حدثني فلان وكان ثقة حدثني فلان وهو ثقة من التنصيص على راو بأنه نص تلميذ نص على توثيقه. وهذا كثيرا ما يأتي في الأسانيين حدثنا فلان وكان ثقة وكان ثقة وهذا يعني يأتي في بعض الاسانيد في التنصيص من راو يصف شيخه بأنه ثقة يعرف توثيقه بكلام تلميذه عنه الذي روى عنه أو وذكر في مؤلف زك وكذلك يعرف الثقة بكونه مذكورا في مؤلف زك يعني في مؤلف معروف سواء كان ذلك المؤلف خاص بالثقات أو ليس خاصا بالثقات بل هو يجمع الثقات والضعف ولكن ذكر بأنه من الثقات أو كان ذكر في اسناد من أسانيد الكتب التي الكزم أصحابها الا يخرجوا إلا حديثا صحيحا مثل رجال الصحيحين مثل الرجال البخاري ومسلم لأن, لأن وجود الشخص في اسناد من أثناء البخاري وإثناد مسلم هو يعني إثبات لثقته إثبات لكون الثقة لأن البخاري ومسلم التزموا أن يخرجوا في الصحيحين عن الثقات المحتج بهم فكون يوجد اسمه شخص يوجد اسمه في اسناد من أثناء الكتب التي التزم أصحابها أن لا يخرجوا إلا عن ثقات ولا يخرجوا إلا حاجة صحيحة تكون عن ثقات أو من يحتج بكلامهم ومن يعولوا على روايتهم فهذه الطريقة التي يعرف بها الثقة يعرف بكونه الراوي نص على أنه ثقة أو كونه وجد اسمه في مؤلف من مؤلفات التي ألفت في الثقات سواء كان الكتاب خاصا بالثقات أو يجمع الثقات والضعفة ولكنه منصوص على أنه من الثقات أو يكون موجودا في مؤلف التزم صاحبه الصحة ولا يخرج إلا حديثا صحيحا رجاله ثقات. فيعرف بأنه ثقة يعني بذلك هذه هي الابيات المتعلقة بهذه أنواع الثلاثة المت... المنسوب إلى خلاف المتبادل إلى الذهن أو إلى المت... خلاف الظاهر والمبهمة... والمبهمات وكذلك معرفة الثقات والضعفاء